ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن أولئك الكفار الذين يصرفون الناس عن القرآن بدعواهم أنه أساطير الأولين تحملوا أوزارهم أي ذنوبهم كاملة وبعض أوزار أتباعهم الذين اتبعوهم في الضلال كما يدل عليه حرف التبعيض الذي هو من في قوله ومن أوزار الذين يضلونهم الآية وقال القرطبي من لبيان الجنس فهم يحملون مثل أوزار من أضلوهم كاملة وأوضح تعالى هذا المعنى في قوله ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون واللام في قوله ليحملوا تتعلق بمحذوف دل المقام عليه أي قدرنا عليهم أي يقول في القرآن أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم قال المؤلف أجزل الله مذوبة تنبيه فإن قيل ما وجه تحملهم بعض أوزار غيرهم المنصوص عليه بقوله ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم الآية وقوله يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم مع أن الله يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى ويقول جل وعلا ولا تكسبوا كل نفس إلا عليها ويقول تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون إلى غير ذلك من الآيات فالجواب والله تعالى أعلم أن رؤساء الضلال وقادته تحملوا وزرين أحدهما وزر ضلالهم في أنفسهم والثاني وزر إضلالهم غيرهم لأن من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا وإنما أخذ بعمل غيره لأنه هو الذي سنه وتسبب فيه فعوقب عليه من هذه الجهة لأنه من فعله فصار غير مناف لقوله ولا تزِر بازرة الآية وقال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه حدثني زهير بن حرب حدثنا جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عموس بن عبد الله بن يزيد وعبد الضحاء عن عبد الرحمن بن هلال العبسي عن جرير بن عبد الله قال جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم الصوف فرأى سوء حالهم قد أصابتهم حاجة فحث الناس على الصدقة فأبطأوا عنه حتى رؤية ذلك في وجهه قال ثم إن رجلا من الأنصار جاء بصرة من ورق ثم جاء آخر ثم تتابعوا حتى عرف السرور في وجهه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كُتِبَ عَلَيْهِ مِثْلُ وِزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا ولا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شيء. انتهى. أخرج مسلم في صحيحه هذا الحديث عن جرير بن عبد الله من طرق متعددة وأخرج نحوه أيضا من حديث أبي هريرة بلفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبع لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلاله كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا انتهى قال مقيده عفى الله عنه هذه النصوص الصحيحة تدل على رفع الإشكال بين الآيات كما تدل على أن جميع حسنات هذه الأمة في صحيفة النبي صلى الله عليه وسلم فله مثل أجور جميعهم لأنه صلوات الله عليه وسلامه هو الذي سن لهم السنن الحسنة جميعها في الإسلام نرجو الله له الوسيلة والدرجة الرفيعة وأن يصلي ويسلم عليه أتم صلاة وأزكى سلام وقوله في هذه الآية الكريمة بغير علم يدل على أن الكافر غير معذور بعد إبلاغ الرسل المؤيد بالمعجزات الذي لا لبس معه في الحق ولو كان يظن أن كفره هدى لأنه ما منعه من معرفة الحق مع ظهوره إلا شدة التعصب للكفر كما قدمنا الآيات الدالة على ذلك في الأعراف كقوله إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون وقوله قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وقوله وبدالهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وحملهم أو زارهم هو اكتسابهم الإثم الذي هو سبب ترديهم في النار اعاذنا الله والمسلمين منها وقال بعض العلماء معنى حملهم أو زارهم أن الواحد منهم عند خروجه من قبره يوم القيامة يستقبله شيء كأقبح صورة وأنتنيها ريحا فيقول من أنت؟ فيقول أو ما عرفتني؟ فيقول لا والله إلا أن الله قبح وجهك وأنت نريحك فيقول أنا عملك الخبيث كنت في الدنيا خبيث العمل منتنة فطالما ركبتني في الدنيا ما أركبك اليوم فيركب على ظهره انتهى وقوله ألا ساء ما يزرون ساء فعل جامد لإنشاء الذم بمعنى بئس. وما فيها الوجهان المشار إليهما بقوله في الخلاصة وما مميز وقيل فاعل في نحو نعم ما يقول الفاضل وقوله يزرون أي يحملون وقال قتاده يعملون انتهى وبه نكتفي في هذا اللقاء وإلى لقائنا القادم استودعك الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.